بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن زدك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالُوا إِنْ كُنْتَ إِلَّا إِن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 تِلَاقَ اانزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِنَادُهُمْ قَذَا رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند هنالك مهزوم من الأحزاب